بوك تو چتر بات سميت الألوان الألوان سنيكس <تكلم> إربالت الثلج أبيض الثلج أبيض ساولة إر زلتنة الشمس صفراء الشمس صفراء أبلسينز إر أورانج البرتقالة برتقالية البرتقالة برتقالية كيرسس إر ساركانت الكرزه حمراء الكرزه حمراء تيبسيس ير زيلس السماء زرقاء السماء زرقاء زاله ير العشب اخضر, العشب أخضر زيمه إر برونا ا توربا بونيا ا إر تلكس السحابه رماديه السحاب إر مالناس اطارات العجلات سوداء Kādā krāsā ir sniegs? Baltā. Mā launu fēlž? Abjad. Mā launa fēlž? Abjad. Kādā krāsā ir saule? Dzeltanā. Mā šems? Asfar. Mā šems? أصفر كارا كراسة إر أبلسينز أورانجا ما لون البرتقالة برتقالي ما لون البرتقالة برتقالي كارا كراسة إر كيرسيس سرقنا ما لون الكرز أحمر ما لون الكرز احمر كادرا كراسار ما لون السماء ازرق ما لون السماء ازرق كادرا كراسار زاله زالآ ما لون العشب اخضر Kādā krāsā ir zeme? Brūna. Mā turba. turbah? Bunniya. turba. lūnu Kādā krāsā ir mākonis? Zilā. Mā lūnu sahābah? Ramadī. Mā lūnu sahāb? Rumadī. كارا كراساء ريبس مالنا ما لون إطارات العجلات؟ أسود ما لون إطارات العجلات؟ أسود